رواه أ ب و داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث خرجه له والترمذي الحديث الإمام داود وابن ماجة رواية خالد معدان الرحمن السلمي زاد أحمد في رواية الله وأبو داود والترمذي أحمد أحمد يزيد عبد ثور عمر من وأبو وأبو بن بن بن عن عن في وحجر بن حجر الكلاعي كلاهما عن العرباض بن س ا ر ي ة وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحافظ أ ب و نعيم هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين قال ولم يتركه البخاري ومسلم من ج ه ة انكار منهما له, وزعم الحاكم أن سبب تركهما له أنهما توهما أنه ليس له راون عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد وقد رواه عنه أ ي ض ا بحير بن سعد ومحمد بن إ ب ر ا ه ي م التيمي وغيرهما قلت ليس الأمر كما ظنه وليس الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن عمر السلمي ولا لحجر الكلاعي شيئا قلت ليس وليس على لم لعبد لحجر عمر ظنه بن وليس ممن اشتهر بالعلم و ا ل ر و ا ي ة و أ ي ض ا فقد اختلف فيه على خالد بن معدن ا فاروي عنه كما تقدم واروي عنه عن ابن أبي بلال عن العرباضي أبي أيضاً. أيضاً عن من الإمام عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن وخرجه واروي أحمد السلمي خرجه من طريقه ا ل إ م ا م أ ح م د وابن ماجه وزاد في حديثه فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وزاد ف آخر الا ح د ي ث ف إ ن م المؤمن ك ا ل ج م ل الأنفي حيث قيدا حيث قاد وقد أ ن ك ر ط ا ئ ف ة من الحفاظ هذه ا ل ز ي ا د ة في آ خ ر الحديث وقالوا هي م د ر ج ة فيه وليست منه قاله أحمد بن صالح المصري أحمد بن وقد غ ي ر ه و خرجه الحاكم وقال في حديثه وكان وداع كالجمل هذا الحديث المؤمن الأنفي حيثما قيدا بن فإن أسد يزيد قاد في وخرجه ابن ماجه أ ي ض ا من ر و ا ي ة عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني يحيى ا بن أ ب ي المطاع سمعت العرباض فذكره وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون وقد صرح فيه بالسماع وقد ذكر البخاري في جيد فيه متصل مشهورون أن يحيى أبي المطاع صرح البخاري ابن سمع العرباض أبي يحيى على ل هذه ا ا ر و يحيى ة إلا أن ف ا الشام أنكروا ذلك وقالوا ر أهل ذلك ح ي ا بن أ ب ي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وهذه ا ل ر و ا ي ة غلط وممن ذكر ذلك أ ب و زرعه ة الدمشقي ا و ح ك يقع له في تاريخه أ و ه ا م في أ خ ب ا ر أ ه ل الشام وروي ق د عن العرباض من وجوه اخر وروي من حديث بريده ة النبي ا صلى ل عن ل وسلم إلا ي أ إسناد رسول لا يثبت والله أعلم فقول الإرباض وعظنا حديث بريدة يثبت عليه وسلم موعظة وفي موعظة أعلم فقول الله وسلم رواية الله أحمد صلى والترمذي ب ل ي غ ة وفي روايتهم أ ن ذلك كان بعد ص ل ا ة الصبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أ ص ح ا ب ه في غير الخطب الراتبه ة كخطب الجمع والأعياد م أ ر الله تعالى بذلك فقال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال بذلك وقل لهم وعظهم أنفسهم في ادع إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أ ح ي ا ن ا كما في الصحيحين عن أ ب ي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه أبا الرحمن إنا عبد نحب ولو وددنا أ ن ك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أ ن أ ح د ث ك م إ ل ا ك ر ا ه ة أ ن أ م ل ك م إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا ب ا ل م و ع ظ ة ك ر ا ه ة السامه علينا ا والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب ا ا قبول و إلى ل أقرب ب مستحسنة في س ت ه ج و ا ل ب ل ا غ ة هي التوصل إ ل ى إ ف ه ا م المعاني ا ل م ق ص و د ة و إ ي ص ا ل ه ا إ ل ى قلوب السامعين ب أ ح س ن ص و ر ة من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل د ا ل ة عليها و أ ف ص ح ه ا و أ ح ل ا ه ا ل ل أ س م ا ع و أ و ق ع ه ا في القلوب وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبتها ولا يطيلها بل كان يبلغ ويوجز كان الله خطبتها يطيلها صلى يقصر عليه بل يبلغ وفي صحيح مسلم عن جابر بن س م ر ة قال كنت أ ص ل ي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وخرجه أبو داود ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هو كلمات يسيرات الجمعة الله الله عليه كان لا إنما كلمات صلى يطيل و أ خ ر ج مسلم من حديث أ ب ي وائل قال خطبنا عمار ف أ و ج ز و أ ب ل غ فلما نزل قلنا يا أ ب ا اليقظان لقد أ ب ل غ ت و أ و ج ز ت فلو كنت تنفست فقال إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقصر طول صلاة الرجل إن خطبته مئنة من الصلاة فقهه فأطيل وخرج أ ق ص ر ا ل ط ب البيان ة فإن من س ح و خ ر ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود من حديث الحكم بن حزن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ج م ع ة فقام متوكئا على عصا أ و قوس ف ح م د الله و أ ث ن ى عليه كلمات مباركات خفيفات طيبات مباركات وخرج أ ب و داود عن عمرو بن العاص أ ن رجلا قام يوما ف أ ك ث ر القول فقال ع م ر لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول وسلم أمرت عليه رأيت أتجوز يقول أو القول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في أن ف إ ن الجواز هو خير وقوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال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 وكان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظه كما قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خطب وذكر ا ل س ا ع ة اشتد غضبه و ع ل ى صوته واحمرت عيناه ك أ ن ه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم خرجه مسلم بمعنى وفي الصحيحين عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر ا ل س ا ع ة وذكر أ ن بين يديها أ م و ر ا عظاما ثم قال من أ ح ب أ ن ي س أ ل عن شيء ف ل ي س أ ل عنه فوالله لا ت س أ ل و ن ي عن شيء إلا أخبرتكم به م في مقامي هذا قال م ي هذا ا ق أ ن س ف أ ك ث ر الناس البكاء و أ ك ث ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يقول سلوني فقام إ ل ي ه رجل فقال أ ي ن مدخلي يا رسول الله قال النار وذكر الحديث وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير أ ن ه خطب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار انذرتكم ل ا ر أ ن النار حتى لو أ ن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا قال حتى وقعت خ م ي ص ة كانت على عاتقه عند رجليه وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار قال و أ ش ا ح ثم قال اتقوا النار ثم أ ع ر ض و أ ش ا ح ثلاثا حتى ظننا أ ن ه ينظر إ ل ي ه ا ثم قال ا ت ق وخرج النار ولو تمرة فمن لم بشق فبكلمة طيبة تمرة فمن يجد ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث عبد الله بن سلمه عن علي أ و عن الزبير بن العوام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا ب أ ي ا م الله حتى يعرف ذلك في وجهه ه و ك أ ن نذير قوم يصبحهم ا ل أ م ر غ د و ة وكان إ ذ ا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه وخرجه والبزار وسلم الوحي أو وعظ قلت نذير قوم الطبراني جابر نذير الله عليه أتاه أتاهم قال كان النبي إذا العذاب صلى قلت من حديث ف إ ذ ا ذهب عنه ذلك ر أ ي ت أ ط ل ق الناس وجها و أ ك ث ر ه م ضحكا و أ ح س ن ه م بشرا ى صلى ل ل عليه وسلم وقولهم يا رسول الله ه كأنها موعظة مودع يا و أ ف صلى ن ا ي د ع ل أنه ك الله ن ص ى ا ل عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة في ما لم يبلغ في غيرها فلذلك فهموا انها م و ع ظ ة مودع ف إ ن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل ولذلك وسلم مودع مودع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة、مودعن. لأنه بصلاته أمر أن أنه من استشعر أنه مودع بصلاته أ ث ق ن ه ا على أ ك م ل و ج و ه ه ا ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك ا ل خ ط ب ة بالتوديع كما عرض بذلك ألقاكم عامي في في الوداع وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وطفق يودع الناس فقالوا عرض لعلي بعد يودع أدري خطبته في في وطفق حجة هذه ح ج ة الوداع ولما رجع من حجه إ ل ى ا ل م د ي ن ة جمع الناس بماء بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة يسمى خما وخطبهم فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ن ا بشر يوشك أ ن ي أ ت ي ن ي رسول ربي ف أ ج ي ب ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى ب أ ه ل بيته خرجه مسلم وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبه بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد ثم صعد المنبر كالمودع ل ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت فقال إ ن ي فرطكم على الحوض فإن عرضه كما بين أ ي ل ة إ ل ى ا ل ج ح ف ة و إ ن ي لست أ خ ش ى عليكم أ ن تشركوا بعدي ولكن أ خ ش ى عليكم الدنيا أ ن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبه ة فكانت آخر ما ا رأيت آخر رسول ل ل صلى الله ا عليه وسلم على ل م ن ب رسول وخرجه ولفظه ر الإمام صلى أحمد الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمان سنين كالمودع ل ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت ثم طلع المنبر فقال إ ن ي فرطكم و أ ن ا عليكم شهيد وخرج إ وإني إليه ن لأنظر موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه ولست أ ش ى عليكم ل ك ا ف ولكن تنافسوها الدنيا أن خ ر ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ض ا عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أ ن ا محمد النبي ا ل أ م ي قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي أ و ت ي ت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خ ز ن ة النار و ح م ل ة العرش وتجوز لي ربي وعوفيت وعوفيت أ م ت ي فاسمعوا و أ ط ي ع و ا ما دمت فلعل ي بي ك م فإذا ف ذهب ع ي ك بكتاب م وحرموا حرامه الله أحلوا حلاله ل ف ا ل خ ط ب ة التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا العرباض بن س ا ر ي ة في حديثه كانت بعض هذه الخطب أ و شبيها بها مما يشعر بالتوديع وقولهم ف أ و ص ي ن ا يعنون و ص ي ة ج ا م ع ة ك ا ف ي ة ف إ ن ه م لما فهموا أ ن ه مودع استوصوه و ص ي ة ينفعهم التمسك بها بعده ويكون فيها ك ف ا ي ة لمن تمسك بها و س ع ا د ة له في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة فهاتان الكلمتان تجمعان س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ م ا التقوى فهي ك ا ف ل ة بسعاده ا ل آ خ ر ة لمن تمسك بها وهي و ص ي ة الله ل ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن كما قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واما إ ي ك أن ق و السمع ل ه وقد التقوى والطاعه ل لولاه امور المسلمين ففيها سعاده الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إ ظ ه ا ر دينهم و ط ا ع ة ربهم كما قال علي رضي الله عنه إ ن الناس لا يصلحهم إ ل ا إ م ا م بر أو ف او ج فاجرا ر ربه إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه عبد ح م ل ل ا فاجر فيها في أجله وقال الحسن في الأمراء إلى هم يلون من أ م و ر ن ا خمسا ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ا ع ة والعيد والثغور والحدود والله ما يستقيم الدين إ ل ا بهم و إ ن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أ ك ث ر مما يفسدون مع أ ن والله إ ن طاعتهم لغيظ و إ ن فرقتهم لكفر وخرج الخلال في كتاب ا ل إ م ا ر ة من حديث أ ب ي أ م ا م ة قال أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه حين صلوا العشاء أ ن احشدوا ف إ ن لي إ ل ي ك م ح ا ج ة فلما فرغ من ص ل ا ة الصبح قال هل حشدتم كما أ م ر ت ك م قالوا نعم قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هل عقلتم هذه ثلاثا قلنا نعم قال اقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة هل عقلتم هذه ثلاثا قلنا نعم قال اسمعوا واطيعوا ثلاثا, هل عقلتم هذه؟ ثلاثاً. قلنا نعم قال فكنا نرى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا ثم نظرنا في كلامه ف إ ذ ا هو قد جمع لنا ا ل أ م ر كله وبهذين الأصلين وصل وسلم الوداع والترمذي رواية النبي خطبته الله عليه الأصلين في خطبته في حجة الوداع أيضا كما خرج الإمام أحمد والترمذي من كما الإمام صلى أحمد خرج حجة أم ا ل ح سمعت ي ن ا ل أ ح س ي ة قالت م رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في ح ج ة الوداع فسمعته يقول يا أ ي ه ا الناس اتقوا الله و إ ن أ م ر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له و أ ط ي ع و ا ما أ ق ا م فيكم كتاب الله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 و أ د و ا ز ك ا ة أ م و ا ل ك م و أ ط ي ع و ا ذا أ م ر ك م تدخلوا ج ن ة ربكم وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ن ه قال يا أ ي ه ا الناس إ ن ه لا نبي بعدي ولا أ م ة بعدكم وذكر الحديث ب م ع ن ى وفي المسند عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا و أ د ى ز ك ا ة ماله ط ي ب ة بها نفسه محتسبا وسمع و أ ط ا ع فله ا ل ج ن ة أ و دخل الجنه ة و و ق ل صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم الروايات رواية حبشي هذا مما تكاثرت به عبد وفي حبشي وإن تأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أ م ر أ م ت ه بعده وولايه العبيد عليهم وفي صحيح البخاري عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد وإن حبشي ك أ ن ر أ س ه ز ب ي ب ة وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ذر رضي الله عنه قال إ ن خليلي صلى الله عليه وسلم أ و ص ا ن ي أ ن أ س م ع و أ ط ي ع ولو كان عبدا حبشيا مجدع ا ل أ ط ر ا ف والأحاديث في المعنى كثيرة جدا ولا قوله وسلم المعنى جدا ينافي هذا قوله صلى الله صلى عليه في كثيرة لا يزال هذا الأمر الناس هذا ما اثنان في قريش ما بقي في الناس اثنان وقوله الناس تبع لقريش وقوله ا ل أ ئ م ة من قريش ل أ ن و ل ا ي ة العبيد قد تكون من ج ه ة إ م ا م قرشي ويشهد لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل أ ئ م ة من قريش أ ب ر ا ر ه ا أ م ر ا ء أ ب ر ا ر ه ا وفجارها أ م ر ا ء فجارها ولكل حق فاتوا كل ذي حق حقه و إ ن أ م ر ت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له و أ ط ي ع و ا و إ س ن ا د ه جيد ولكنه روي عن علي موقوفا وقال الدار قطني هو أ ش ب ه وقد قيل إ ن العبد الحبشي ة إ ن م ا ذكر على وجه ضرب المثل و إ ن لم يصح وقوعه كما قال من بنى مسجدا ولو كمفحص قطا وقوله صلى الله عليه وسلم فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ هذا إ خ ب ا ر منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أ م ت ه بعده من ك ث ر ة الاختلاف في أ ص و ل الدين وفروعه ه وهذا وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات وهذا موافق لما روي لما ع ن من افتراق أ م ت ه على بضع وسبعين ف ر ق ة و أ ن ه ا كلها في النار إ ل ا ف ر ق ة و ا ح د ة وهي من كان على ما هو عليه و أ ص ح ا ب ه هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وكذلك والاختلاف وسنة بالتمسك الحديث الافتراق الخلفاء الراشدين في عند د أمر من ع ب ه و ا ل س ن ة هي ا ل ط ر ي ق ة ا ل م س ل و ك ة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ق و ا ل وهذه هي ا ل س ن ة ا ل ك ا م ل ة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم ا ل س ن ة إ ل ا على ما يشمل ذلك كله وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي الحسن والفضيل بن عياض وكثير ا عياض ل ل ف ض ي بن و من العلماء ا ل م ت أ خ ر ي ن يخص ص م س ن ه بما يتعلق بالاعتقادات ل أ ن ه ا أ ص ل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم وفي ذكر هذا الكلام بعد ا ل أ م ر بالسمع والطاعه ة إشارة لأولي الأمر إشارة إلى أ لا ن لاولي الأمر إلا في طاعة ل أ ا ل أ م ر إ ل ا في ط ا ع ة الله كما صح عنه أ ن ه قال إ ن م ا ا ل ط ا ع ة في المعروف وفي المسند عن أ ن س أ ن معاذ بن جبل قال يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن كان علينا أ م ر ا ء لا يستنون بسنتك ولا ي أ خ ذ و ن ب أ م ر ك فما ت أ م ر في أ م ر ه م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة رسول صلى عليه وسلم لمن لم يطع الله يطع عز وجل وخرج ج ل و ابن ماجه من حديث ابن مسعود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي أ م و ر ك م بعدي رجال يطفئون من ا ل س ن ة ويعملون ب ا ل ب د ع ة ويؤخرون ا ل ص ل ا ة عن مواقيتها فقلت يا رسول الله يا إ ن أ د ر ك ت ه م كيف أ ف ع ل قال لا ط ا ع ة لمن عصى الله وفي أ م ر ه صلى الله عليه وسلم باتباع سنته و س ن ة خلفائه الراشدين بعد بالسمع متبعة كاتباع سنته بخلاف والطاعة عموما على دليل الراشدين أمره الأمور أن الأمور غيرهم من سنته لولاة الخلفاء ولاة سنة وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د وجامع الترمذي عن ح ذ ي ف ة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إ ن ي لا أ د ر ي ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي و أ ش ا ر إ ل ى أ ب ي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه وفي ر و ا ي ة تمسكوا بعهد ابن أ م عبد واهتدوا بهدي عمار ف ن ص صلى الله عليه وسلم في آ خ ر عمره على من يقتدى به من بعده والخلفاء الراشدون الذين أمر بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين بالاقتداء فإن في حديث سفينة أمر بكر حديث بهم هم عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ل خ ل ا ف ة ب ع د ثلاثون س ن ة ثم تكون ملكا وقد صححه ا ل إ م ا م أ ح م د واحتج به على خ ل ا ف ة ا ل أ ئ م ة الاربعه أ ر كثير ب ع ة ونص من ل على أ أن ئ م م ة ع ن ب د راشد أيضاً ويدل العزيز أيضا خليفة ل ع ي ما خرجه الإمام أحمد من خرجه حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم ا ل ن ب و ة ما شاء الله أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون خ ل ا ف ة على منهاج ا ل ن ب و ة فتكون ما شاء الله أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون ملكا ما شاء الله أن ما الله عضا شاء تكون ثم يرفعها إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون ملكا ج ب ر ي ة فتكون ما شاء الله أ ن تكون ثم يرفعها إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون خ ل ا ف ة على منهاج ا ل ن ب و ة ثم سكت فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا الحديث فسر به و أ ع ج به وكان محمد بن سيرين أ ح ي ا ن ا ي س أ ل عن شيء من ا ل أ ش ر ب ة فيقول نهى عنه إ م ا م هدى عمر بن عبد العزيز وقد اختلف العلماء في إ ج م ا ع الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة هل هو إ ج م ا ع مع أو حجة مع مخالفة غ ي ر ه م من ا ا ل ص ح ب ة أم لا روايتان وفيه ع ن إمام أحمد وحكم أ ب ي خازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذ و ا ل أ ر ح ا م ولم يعتد بمن خالف الخلفاء ونفذ حكمه بذلك في الافاق آ ف ق قال ولو ل ل ا بعض خ ء الأربعة و ولم قوله قول ل يخالف منهم أحد بل خالفه غيره من الصحابة فهل يقدم قوله على ا منهم من يقدم غيره غيره أحد فيه قولان أ ي ض ا للعلماء والمنصوص عن أ ح م د أ ن ه يقدم قوله على قول غيره من الصحابه ة وكذا ك ذ ر الخطابي وغيره وكلام غ ي ر ه و أ ك ث ر السلف يدل رضي روي النبي عليه على ذلك خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر عنه عن خصوصا وجوه من بن فإنه أ ن ه قال إ ن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وكان عمر بن عبد العزيز يتبع أ ح ك ا م ه ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان بن سن الله الحق وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله وولاة جعل على وقلبه رسول صلى عليه وسلم الأمر عمر عمر عبد من بعده سننا ا ل أ خ ذ بها اعتصام بكتاب الله و ق و ة على دين الله ليس ل أ ح د تبديلها ولا تغييرها ولا نظر في أمر في خ ا ل ف ه ا م ن اهتدى بها ا فهو مهتد ت ومن ن س ص ر بها في ه تركها و منصور ومن تركها واتبع غ ر سبيل ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل ف ه ا ما ت وحكى ل وأصلاه ى وساءت و مصيرا جهنم عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أ ن ه قال أ ع ج ب ن ي عزم عمر على ذلك يعني هذا الكلام وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكه ي عن عمر وقال خلف بن خ ل ي ف ة شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خ ل ي ف ة فقال في خطبته أ ل ا إ ن م ا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه فهو و ظ ي ف ة دين ن أ خ ذ به وننتهي إ ل ي ه وروى أ ب و نعيم من حديث عرزب الكندي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه سيحدث بعدي أ ش ي ا ء ف أ ح ب ه ا إ ل ي أ ن تلزموا ما أ ح د ث عمر وكان علي يتبع أ ح ك ا م ه وقضاياه ويقول إ ن عمر كان رشيد ا ل أ م ر وروا أشعث عن الشعبي قال إذا اختلف الناس أشعث شيء عن في فانظر كيف قضى فيه عمر ف إ ن ه لم يكن يقضي في أ م ر لم يقض فيه قبله حتى يشاور وقال م ج ايوب ه د إذا اختلف الناس ف شيء ف ا ن ظ ر ا ما صنع عمر صنع فخذوا ه وقال أيوب عن الشعبي انظروا ما اجتمعت عليه أ م ة محمد فإن الله لم يكن الله ليجمعها لم على ضلاله ف إ ذ ا اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن الخطاب فخذوا به وسئل عن ك ر م ة ع أ م الولد فقال تعتق بموت سيدها فقيل له بأي شيء تقول قال بالقرآن قال بأي القرآن قال بأي شيء بأي أطيع له الله و أ ط ي ع ا ل ر س و ل و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم وعمر من أ و ل ي ا ل أ م ر وقال وكيع إ ذ ا اجتمع عمر وعلي على شيء فهو ا ل أ م ر وروي عن ابن مسعود أ ن ه كان يحلف بالله إ ن الصراط المستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل ا ل ج ن ة وبكل حال فما جمع عمر عليه م ر ع ا ل ص ح ا ب ة فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أ ن ه الحق ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف كقضائه في مسائل من الفرائض كالعول وفي زوج و أ ب و ي ن و ز و ج ة و أ ب و ي ن أن للأم ثلث الباقي وقضائه في في في يمضي من جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء ومثل ع ل القضاء والهدي ي ه و ما قضى به في ا م ر أ ة المفقود ووافقه غيره من الخلفاء أ ي ض ا ومثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث وفي تحريم متعه النساء ومثل ما فعله من وضع الديواني ما من فعله ووضع الخراج على أ ر ض ا ل ع ن و ة وعقد ا ل ذ م ة ل أ ه ل ا ل ذ م ة بالشروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك ويشهد ل ص ح ة ما جمع عليه عمر ا ل ص ح ا ب ة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني أنزع في المنام على قليب المنام على فجاء أ ب و بكر فنزع ذنوبا أ و ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن وفي رواية فلم من الناس الناس من أرى أحدا أرى روي وضربوا رواية حتى عبقنيا بعطن ينزع نزع ا بن الخطاب وفي ر و ا ي ة حتى ت و ل ى والحوض يتفجر وهذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن عمر لم يمت حتى وضع ا ل أ م و ر مواضعها واستقامت ا ل أ م و ر وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث واهتمامه بها بخلاف مدة أبي بكر مدة ف إ ن ه ا كانت ق ص ي ر ة وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال فلم يتفرغ لكثير من الحوادث وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه ولا يرفع إ ل ي ه حتى رفعت تلك الحوادث إ ل ى عمر فرد الناس فيها إ ل ى الحق وحملهم على الصواب و أ م ا ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه ر أ ي وهو يسوغ لغيره أ ن يرى ر أ ي ا يخالف ر أ ي ه كمسائل الجد مع ا ل إ خ و ة و م س أ ل ة طلاق ا ل ب ت ة فلا يكون قول عمر فيه حجه ة على غ ي ر من الصحابة والله أ ع ل م وإنما وصف الخلفاء بالراشدين ل أ ن ه م عرفوا الحق وقضوا به فالراشد ضد ا ل غ ا و ي و ا ل غ ا و ي من عرف الحق وعمل بخلافه وفي رواية ولا وغاو فالأقسام المهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه فالأقسام ثلاثة راشد الله ثلاثة للحق عنه أن وضال فالراشد عرف الحق واتبعه والغاوي عرفه ولم يتبعه والضال لم يعرفه بالكليه فكل راشد فهو مهتدي وكل مهتد هدايه تامه فهو راشد لان الهدايه انما تتم بمعرفه الحق والعمل به ايضا وقوله عضوا عليها بالنواجذ ك ن ا ي ة عن ش د ة التمسك بها والنواجذ ا ل أ ض ر ا س ق و ل ه و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر فان إ ن كل ل بدعة ض ل للأمة ة تحذير م اتباع الأمور المحدثة المبتدعة أ و كل د ذ ك ب ق و ل كل ه ب د ع ة ض ل ا ل ة والمراد بالبدعة م ان أحدث أصل فأما يدل مما ما لا الشريعة ا له عليه وسلم كان يقول في ك خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخرج ش ر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل و بدعة الترمذي وابن ماجه من حديث كثير ا بن عبد الله المزني وفيه ضعف عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل كان ينقص ابتدع ضلالة لا يرضاها الله بها بدعة عليه ورسوله لا ذلك من أ وخرج ز ا شيئا ر ه م و ا ل إ م ا م أ ح م د من ر و ا ي ة غضيف بن الحارث الثمالي قال بعث إ ل ي عبد الملك بن مروان فقال إ ن ه ا قد جمعنا الناس على أ م ر ي ن رفع ا ل أ ي د ي على المنابر يوم ا ل ج م ع ة والقصص بعد الصبح والعصر فقال أ م ا إ ن ه م ا أ م ث ل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إ ل ى شيء منها ل أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال ما أ ح د ث قوم ب د ع ة إ ل ا رفع مثلها من ا ل س ن ة فتمسك ب س ن ة خير من إ ح د ا ث ب د ع ة وقد روي عن ابن عمر من قوله نحو هذا فقوله صلى الله عليه وسلم كل ب د ع ة ض ل ا ل ة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أ ص ل عظيم من أ ص و ل الدين وهو شبيه بقوله من أ ح د ث في أ م ر ن ا ما ليس منه فهو رد فكل من أ ح د ث شيئا ونسبه إ ل ى الدين ولم يكن له أ ص ل من الدين يرجع إ ل ي ه فهو ض ل ا ل ة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أ و ا ل أ ع م ا ل أ و ا ل أ ق و ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة و أ م ا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ف إ ن م ا ذلك في البدع ا ل ل غ و ي ة لا ا ل ش ر ع ي ة فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إ م ا م واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون كذلك فقال ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه وروي عنه أ ن ه قال إ ن كانت هذه بدعه فنعمت البدعه وروي أ ن أ ب ي بن كعب قال له إ ن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت ولكنه حسن ومراده أ ن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أ ص و ل من الشريعة يرجع إليها فمنها أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم يرجع أن كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات م ت ف ر ق ة ووحدانا وهو صلى, الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان غير ليله ة ثم امتنع من ذلك معللا ن ذلك ب أ خشي يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام أن عن به وهذا قد أمن بعده أمن عليه الله صلى وروي س ل م و عنه أ ن ه كان يقوم ب أ ص ح ا ب ه ليالي ا ل أ ف ر ا د في العشر ا ل أ و ا خ ر ومنها أ ن ه صلى الله عليه وسلم امر ل ل عليه ل ه و س أ م باتباع سنه ة خ ل ف ا ئ الراشدين وهذا قد صار قد من سنة خلفائه الراشدين فإن الناس اجتمعوا عليه في الناس زمن عمر وعثمان وعلي ومن ذلك أذان اجتمعوا الجمعة الأول عليه وعلي ذلك عمر زاده عثمان ل ح ا ج ة الناس إ ل ي ه و أ ق ر ه علي واستمر عمل المسلمين عليه وروي عن ابن عمر أ ن ه قال هو بدعه ولعله أ ر ا د ما أ ر ا د أ ب و ه في قيام رمضان ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد توقف وقال وعمر جمع المصحف بن ذلك لأبي كتاب بكر ثابت في فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم علم أ ن ه م ص ل ح ة فوافق على جمعه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي ولا فرق بين أن يكتب أن أو مجموعا بل جمعه صار أصلح الأمة مفرقا مجموعا جمعه جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه فرق صار بكتابة بل وكذلك ولا واحد على لما خالفه خ ش ي ة تفرق ا ل أ م ة وقد استحسنه علي و أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة وكان ذلك عين ا ل م ص ل ح ة وكذلك قتال من منع عمر من ومن بين الناس يرجع الشريعة على الزكاة الذي فوافقه القصص له أصله إليه ذلك ذلك قوله بكر توقف حتى وغيره أبو وقد سبق فيه غضيف بن القصص ح ا ر ث إنه بدعة و ا الحسن ا ل ل ق ب د ع ة ونعمه البدعه كمن د ع و ة م س ت ج ا ب ة و ح ا ج ة م ق ض ي ة و أ خ مستفاد و إ ن م ا عنى هؤلاء ب أ ن ه ب د ع ة ا ل ه ي ئ ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة عليه في وقت معين فإن فيه النبي يكن معين الله أصحابه صلى عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على يقص وقت غير خطبه ا ل ر ا ت ب ة في الجمع و ا ل أ ع ي ا د و إ ن م ا كان يذكرهم أ ح ي ا ن ا أ و عند حدوث أ م ر يحتاج إ ل ى التذكير عنده ثم إ ن ا ل ص ح ا ب ة اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل مسعود يوم خميس ابن أصحابه البخاري عن ابن عباس قال سبق عن عن أنه وفي صحيح حدث الناس كل مرة فإن أبيت فإن أكثرت فثلاثا الناس كل فإن فمرتين فإن جمعة مرة أبيت وفي ل تمل الناس ا و المسند عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا وصت قاص أ ه ل ا ل م د ي ن ة بمثل ذلك وروي عنها أ ن ه ا قالت لعبيد بن عمير حدث الناس يوما ودع الناس يوما لا تملهم ل وروي عن عمر بن عبد العزيز أ ن ه أ م ر ا ل ق ا ص ة أ ن يقص كل ث ل ا ث ة أ ي ا م م ر ة وروي عنه أ ن ه قال له روح الناس ولا تثقل عليهم ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء وقد روى الحافظ أبو قال بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد حدثنا إبراهيم حرملة بن يحيى الحافظ بن بن نعيم عن سمعت الشافعي رحمه الله عليه يقول ا ل ب د ع ة بدعتان ب د ع ة م ح م و د ة و ب د ع ة م ذ م و م ة فما وافق ا ل س ن ة فهو محمود وما خالف ا ل س ن ة فهو مذموم واحتج بقول عمر ن ع م ة ا ل ب د ع ة هي ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أ ن ا ل ب د ع ة ا ل م ذ م و م ة ما ليس لها أ ص ل من ا ل ش ر ي ع ة يرجع إ ل ي ه وهي ا ل ب د ع ة في إ ط ل ا ق الشرع و أ م ا ا ل ب د ع ة ا ل م ح م و د ة فما وافق السنه ة يعني ما كان ما ل ا السنة يرجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنه قال أصل وأنه إليه لغة من عن يفسر بدعة يرجع هي روي آخر وقد والمحدثات ضربان ما أ ح د ث مما يخالف كتابا أ و س ن ة أ و أ ث ر ا أ و إ ج م ا ع ا فهذه ا ل ب د ع ة الضلال وما أ ح د ث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه م ح د ث ة غير م ذ م و م ة وكثير من ا ل أ م و ر التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها في هل هي ب د ع ة ح س ن ة حتى ترجع إ ل ى ا ل س ن ة أ م لا فمنها ك ت ا ب ة الحديث نهى عنه عمر و ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة ورخص فيه الاكثرون أ ك ث ر و و ن س السنة ت د بأحاديث ل له و ومنها ا من ت تفسير ا ا ب ة ي ل ح د و ا ل ق آ ن كرهه ق م م العلماء ورخص فيه كثير منهم. وكذلك اختلافهم وكذلك منهم ورخص كثير فيه في ك ت ا ب ة ا ل ر أ ي في الحلال والحرام ونحوه وتوسعه ف ي الكلام في المعاملات و أ ع م ا ل القلوب التي لم تنقل عن الصحابه ة والتابعين وكان الإمام ي ك أحمد ر أكثر ذلك والتابعين ف ي هذه أ ز م ا ا ن ل ي بعد ل ع ه فيها د ل السلف و م ت ع ي ضبط ما نقل عنهم من نقل ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم ما من م به كان وقد ج صح عن ابن مسعود أ ن ه قال إ ن ك م قد أ ص ب ح ت م اليوم على ا ل ف ط ر ة و إ ن ك م ستحدثون ويحدث لكم ف إ ذ ا ر أ ي ت م م ح د ث ة فعليكم بالهدي ا ل أ و ل وكان ا قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين وروا ابن ب ن زمن عن مسعود مهدي م ل في ق ل لم ي ك شيء مالكا ن هذه أ وأبي ه عهد النبي صلى الله عليه و وسلم ا النبي ء في صلى ب ر وعمر و م ث ن وكأن مالكا يشير ب ا ل أ ه و ا ء إ ل ى ما حدث من التفرق في أ ص و ل الديانات من أ م ر الخوارج والروافض والمرجئه ة و و ن ح م ممن تكلم في تكفير المسلمين و ا س ت ب ا ح ة دمائهم و أ م و ا ل ه م أ و في تخليدهم في النار أ و في ت ف س ي خ خواص هذه ا ل أ م ة أ و عكس ذلك فزعم أ ن المعاصي لا تضر أ ه ل ه ا أ و أ ن ه لا يدخل النار من أ ه ل التوحيد أحد وأصعب من م ذلك احد ث من الكلام من أفعال الله تعالى من قضائه في وقدره فكذب بذلك من كذب وزعم أ ن ه نزه الله بذلك عن الظلم و أ ص ع ب من ذلك ما أ ح د ث من الكلام في ذات الله وصفاته ه عنه النبي صلى الله عليه وأصحابه لهم أنهم فعلوه تنزيها مما وسلم فقوم مما من وزعموا النبي والتابعون بإحسان لفوا كثيرا الكتاب والسنة سكت ذلك صلى ل ل في ورد عما تقتضي العقول تنزيهه عنه وزعموا أ ن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل وقوم لم يكتفوا ب إ ث ب ا ت ه حتى أ ث ب ت و ا ب إ ث ب ا ت ه ما يظن أ ن ه لازم له ب ا ل ن س ب ة إ ل ى المخلوقين وهذه اللوازم نفيا و إ ث ب ا ت ا درج صدر ا ل أ م ة على السكوت عنها ومما احدث في ا ل ا م ة بعد عصر ا ل ص ح ا ب ة والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد ا ل ر أ ي ورد كثير مما وردت به ا ل س ن ة في ذلك لمخالفته للراي والاقيسه ا ل ع ق ل ي بعد الشريعة و أ ن ا ل م ع ر ف ة وحدها تكفي مع ا ل م ح ب ة و أ ن ه لا ح ا ج ة إ ل ى ا ل أ ع م ا ل و أ ن ه ا حجاب أ و أ ن ا ل ش ر ي ع ة إ ن م ا يحتاج إ ل ي ه اليها ا ع و وربما ا انضم الكلام م إلى ذلك ف الذات والصفات بما يعلم قطعا ا يعلم ل ت ف م خ ل ل ك ت ب و العوام س ن ة و إ ج م ا سلف الأمة ل ل ه يهدي ن يشاء